فحججهم صارت محجوجا اغلع هاماتك يا بطلا فجباهي تنزف مشجوجا علم ابنائك ابنائك رصاص اورزوجه علمنيك اي اغدو رجلا لاصارع كفرا وعلوجه علم ابناءك ابناءي باختيز رصاص اهزوجه علمني كي اغدو رجلا لاصارع كفرا وعلوجه اضرب يا اسد الفلوجه وعد المير سماعوجه فرزاني ركعوا من زمن ذلا ببطون مبعوجه اضرب يا اسد الفلوجة وعدل لي رأسا معوجة فرساني من زمن ذلا ببطون مبعوجة اضرب يا اسد الفلوجة وعدل لي رأسا معوجة فرساني من زمن ذلا ببطون مبعوجة اجتصارت لي املا اختل جنين لا ترهب محتلا ابدا أشجعهم يخشى الفروج فالنوجة صارتني أمنا من النجن أخت النجرين المخدوجا لا ترىهم محتلا أبدا من أشجعهم يخشى الفروجة ض 2017 اذناء معاذن القعقى اذناء حزن الفجر بلوجة bagnada عراق لا تهنون وصمود اولاد العوجة اذناء معاذن والقعقى اذناء حزن الفجر بلوجة اذناء عراق لا تهنون وصمود اولاد العوجة فخيول الله قد امطلقت صبحا للعزة مسروجة فخيون الله قد انطلقت سبحان العزة مسروجة فخيون الله قد انطلقت سبحان العزة فخيون الله قد انطلقت سبحان العزة فخيون الله قد انطلقا اضرب يا أسد الفلوجة وعدني رأس معوجة فرسان يركعون من زمن دلنا ببطون مبعوجة اضرب يا أسد الفلوجة وعدني رأس معوجة فرسان يركعون من زمن دلنا ببطون مبعوجة Thank <laughs> you.